فضيلة الشيخ وهل يشترط لإقامتها مسجد قال أبو حنيفة الجمعة لا تقام إلا في المدن دون القرى والدليل ما روي عن علي مرفوعا ولا جمعه ولا تشريق إلا في مصر جامع وقد ضعف أحمد رفع هذا الحديث وللاجتهاد فيه مجال فلا ينتهض للاحتجاج به وعن ابن عباس أول جمعة بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك في مسجد عبد القيس بجؤافة من البحرين رواه البخاري وأبو داود وقال جؤافة قرية من قرى البحرين وروى ابن أبي شيبة عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم وهذا يشمل المدن والقرى وصححه ابن خزيمة وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر في صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم ويؤيد عدم اشتراط المدن حديث الدوسيه الذي جاء في بيان العدد الذي تصح به صلاة الجمعة أما المسجد فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه غير شرط إذ لم يكن هناك دليل على ذلك وهو قوي إن صحت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي وقد رويت صلاته في بطن الوادي ولو لم يسلم بصحته فإن فعلها في المسجد لا يدل على اشتراط المسجد وجاء في المجموع للنووي أنه لا يشترط إقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكسوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة وأن تكون معدودة في خطتها أو في خطتها فلو صلاها خارج البلده لم تصح بلا خلاف سواء كانت بقرب البلد أو كانت بعيدا عنها وسواء صلوها في ركن أم في ساحة أما المالكيه فذهبوا إلى استراط المسجد للوجوب والصحة أو للصحة فقط ولا تصح في براح أحيط بأحجار من غير بناء لأنه لا يسمى مسجدا فالمسجد ما له بناء وسقف وبناء على ما تقدم في بيان العدد والمكان لإقامة صلاة الجمعة نرى وجوب الحرص على إقامتها بأي عدد كان لمن وجدوا في محلة لا يتوفر فيها العدد الكبير ولا يشترط أن تكون المحله مستوفية لمقومات القرية أو المدينة والأرض كلها مسجد والله أعلم